اكبر يا زمان جيتك وانا كل لي امل انك تشيل لا تحسب لكنها طحت جمرا صغري <تصفيق> تعلمت الحياة من كنت بلقر يا طفل لا من ضايقت احتمل ولقى أمي وطن عن كل حاجة اهدقتها واليوم جيتك يا منازل جدي وكل الكرام ال مرات جبالي أربع وعشرين عام من عشتها الله أكبر يا زمن جيتك وانا كل امل إنك تشيلهم أميال وسطي صدري شلتها لا تحسب طبعي كذا لكنها طح جمل وأنا على صغري تعلمت الحياة وشفتها هذا مكانه لا قاعد يشفق على لما الشمل بل مجلس اللي ما بقى بحاجة عصرتها ليته يجي ويشوفي كيف الوقت من عقبه ممل حتى السعادة أصبحت غاية ولا حققتها يا داري جدي شاعرك ما يلحقه منك زمل واجمل صباحة القفولة في كم صبحتها حاولت رتب لي جمل وزريت عن بعض الجمل أحسب حساب الكلمة تحسب علي لا قلتها الله أكبر يا زمن في تكوى أنا كل أمن إنك تشيل همومي اللي وسطي صدري شلتها لا تحسب طبعي كذا ما حد مر وانا على صبري تعلمت الحياة شفتها وندره الدنيا علي شلت الحمل اللي حمل وانا الذي كلها جربتها لكن انا مهما حصل لباقي عندي امل ان الزمان يشيل كل اللي بصدري شلتها